أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويرههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وَقَالُوا جَئْنَا إِلَيْكَ هَلَذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ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 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نُسْتَهْوِيكُمْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ أرسَ الذاحَ للَاقِح فَأَنزَلنا مِنَ السَّم إم أَن فَأَسپَيناكُموه وَمأَْتُم لَغ بِخازنين وََّا نَ نَحْنُ نُحْ وَميتُ وَونَحْنُ الْ الادثُود وَلَقد عَنَّ الْ المُسْتَقدِمِينَ مِنْكمُم وَلَقدَد عََِّ الْ المُسْتَخِرينَ وَإِنَّ رَبك وَيَحْشرهُم إهُ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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ نُبْدِ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُم عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَدُلُونَ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 قالوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوْطُ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فلما جاء آلَ لُوْطٍ المُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ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 فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجاوة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذَلِكَ لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقلنا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 وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُّبِيلُ كَمَا عَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِزِيدٌ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعب عن المشركين إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْجِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَ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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَهُوَ يُعِيدُهُ ۖ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ بِغَرَقٍ ۚ يَسْقِي بِهِ زَرْعَ السَّمَاءِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ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 إكمُمْ إهُ واحد فََّذينَ لا يؤمنونَ بالِالآخرَِةِ قُدوبهُم مُكرَِة وَهُم مستُتَكبرِون لا جََمَ أنَّ الله يَعلم ماَا يسِونَ وماَا يعلنونَ إنهُ لا يحبُّ الْ المُسْتَكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أنا ساء ما يزرون قد متر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون قُم يَووم الْ القياامَةِ يُخْزهِم وَيقولُُأَنَ شوعَكائَ الذيينَكُْ تُمْ تُ شَقُونَ فيِيهمم ق الذيذينَ أُوتُ الْ العلمَ إِنَّ الْخِزْيَ اليْومَ والسّء على الكاتِرين الذيذينَ تَتَوَفَّوُ الْمَلائِكَ تُظَالِمِ أَنْفُسِهم فأَلْقَ وَسَّمَ مكُم مَا كنا نَعملُ مِن سُء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 ولنعم دار المتقين جنات عدم يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزد له المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى رَسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ وَيَجْتَنِبَ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على فَإِنَّ فإن الله لا يهدي من يظل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمالهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَى وَلَوَّجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُونَ أَمْ يَدُ فِي الطُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحكيم. ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما تَرَكَ عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأثرون ساعة وَلَا يستقدمون ويجعلون لله ما يترهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النَّارَ وأنهم فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم الجوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبجن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 أقب البافِل يُؤمننونَ وَابنِعمَ اللهِهُ يَكفرُرون وَيَعْبُدُونَ مِ دونُ اللهَّهِ مَا لا يَمكُلَهُم بِزْقَ منِن السماوَاتِ وَالْأَضِ شَيْئ وَلَا يَسْتَفعون فَلَا تَبْبون اللهَّهِ الأأَمْثَال إن الله يَعلموا وَأَتُم لا تَعلمون بَبَ اللهم مَثَلًَا عَبدَ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 والله أَخَْجَكُم لِنْ بُطُون أَّهاتِكمُم لا تونَ ششييئًا وَجعل لَكُم السَّ وَالْأَذَصَارَ وَأَفِْدَةَ عََّكُمْ تَشكرون لَم يَغَوْ إِلَ قَيْرِ مُسَخخراتٍ فِي جوَوِْ السماءِ مَا يُمسكُهَُّ إلا الله إ فِي ذَِكَ لآيات لِلقَوْ يُؤمِنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أفافا ومتاعا إلى حين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 وَإِذَا عَرَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ ذُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذٍ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ولا تكونوا كالذين قبضت غسلها من بعد قوه انكفا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا امه هي اربا من امه انما جبلوكم الله به ولا يبغين ان كنتم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن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 وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ الله هو خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقُرُ وَلَمَ جزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَذْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ منْ مِلَ فَالِ مّ ذَكَرٍ أَ فَهُوَ مُؤْمنِن فَلَ نُحَّهُ حياة طَجب وَلا نجزِيََّهُم أَجرَهُم بأحْسَنِ مَا كانَوا يَعملون فإذاَاقرأت الْ القُرآنَ فاسَعبِّ اللههِ مِنَ الشَّيطان الرَّجب إنهُ ليسَ لَسُ الْ القَال علىى الذينَ آمنواعَ على رَِّهِ يَيتَوَدكلون.